119. من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرف 111. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع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 الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من شلالات من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة قلي لما تشكرون؟ فقالوا أذا ظللنا في الأرض أئننا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفك ملك الموت الذي وَكَلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ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 قَلْ قَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ انما يؤمنون باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُنْقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُنُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ